وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ اللَّهُ فضل مِنْ فَضْلِهِ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فَإِنِّي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 يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَائِنَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ نَذِيرٍ وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَدْعُوعُونَ مِنْ بعد الموت مِن بَعْدِ مَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ, إلى أمة معدودة ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستغزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ثم نزعناها كنا هنا عما بعد ضراء مسَت بعد ضراء مسَت ليقولن ان ذهب السيئات ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور إلا للذين صبروا وعملوا الصالحات اولا أولائك لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير فلعلّك تارك بعض ما يحا إلىيك وضائق به صدرك وضائق به صدرك U <muchas> أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهَ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلَمُوا سُمٌ أَلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا يَصْنَعُونَ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ أَمَامِهِ سائلَمَا وَمِاقَابنِهِ كتابُ سائمَ مَ وَرَحمَ أُلائِكَ يُؤمنونَ بِ وَمَي يَكرر بهِهِ مِنَ لِحزابِ فََّ رَّ عيد فَلا تَكُ فيِي مِرية منه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 119. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 110. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين 111. تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وَلَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ 121. إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم, ولكني أراكم قوما تجهلون 122. ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا اقول لكم عن دي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول إني ملك ولا اقول للذين تزني اعينكم ولا اقول للذين تزني اعينكم لن ياتيهم الله خيرا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 قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ, فإنا نسخر منكم كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ احْمِ فِي هَانِ كُلَّ الزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل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 126. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين 127. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق, وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 128. قال يا نوح إنك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 119. وأنوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمن من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم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 إِلَّا على الذي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ولا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 121. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 122. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي عليكم 111. وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضررونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ 112. ولما جاء آمرنا نجينا هودا والذين آمنوا, معه والذين آمنوا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 إن كنت على بينه من الرب واتاني واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله فمن ينصرني من الله ان عصيت فما تزيدونني غير تخسين وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ رَأَيْتُمُوهَا تَشْرَبُ مِنْ حَيْثُ لَا تَسْقِيَانِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ فَيَأْخُذَكُمْ عذاب قريب قَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُونَةَ جِئْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ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 سينا الى قوم نوط وامراتهم قائمه فضحكت فبشرناها فبشرناها بيسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتاه الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ اننه شيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاهد يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرق عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَ تُرْسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ نَصِيبِي وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ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 سَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ من إله غيره وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِن عَلَيْكُمْ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا الأرض تَعْثَوْا فِي الله مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لكم إن كنت مَا أَنعَليكم بِحَفيظ قَالُوا يَا شُعَيْبَ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْلِي فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ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 129. وإليه توكلت وإليه أنيب 110. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح, قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قولوا ضمنكم ببعيد 111. ربكم ثم 121. إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 123. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهضك لرجمناك وما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 وكاذب وارثقبوا إني معكم رقيب ولما جاء آمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِم جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتِ ثَمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ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 وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهةهم التي يدعون التي يدعون من دون الله من لما جاء لما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 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي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 وَاسْمِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ فَسَادِ فِي الأرض إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ مَّنْ أُنجِينَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظلموا ما يُطْرَفُ فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدة ولا 111. وإلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم, لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 112. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون والله غيب السماوات والأرض